وما جعل القبلة التي كُنت عليها إلا لِنَعْلَمَ مَا يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّا يَقَلِبُ عَلَى عَطْبِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ